بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم فإن القرآن الكريم كتاب لا ريب فيه يخاطب النفس فتخضع والقلب فيخشع والعين فتدمع من ليالي رمضة اللهم أعذ علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة ليلا ليلا من ليالي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك. أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يرد الله دعاء الثاتر الله كثيرا ودعوة المظلوم والإمام المقصد وَإِذَا سَأَلَكَ ابَجِ سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ها نحن نرفع أكفى الضراعة إليك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم فرج هم المهمومين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 وانور صدورنا وجلا احزاننا وذهب هممنا وَظُمُومِنَا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم أعذ علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة اللهم اجعلنا من من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا بسم الله الرحمن ياهو كنزل الملائكة والروح في جب إذن ربي من كل أمر سلامه حتى ما طلع الفج. اللهم اجعلنا مما يقوم ليلة القدر إيمانه واحتسابا اللهم لا تحرم أجرها اللهم لا تحرم أجرها اللهم لا تحرم أجرها, أجرها ربنا اتقبل منا إنك أنت السميع العليم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 واعوذ بك من عذاب القبر لا اله الا انت اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل النبي صلى الله على نبينا عليه وسلم: محمد. من صلى عليه صل حين يثبت على عشرة، وحين يمسى عشرة، أدركته شفاعة يوم القيامة. اللهم يا مجيب دع السائلين، ويا قابل التائبين. ويا راحم الضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين اللهم اغفر لنا بكرمك أجمعين اللهم اغفر لنا بكرمك اجمعين وتب زك واحف عن من يقول آمين يا خير المسؤولين يا الله اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين ومن الحلال مرزوقين وعن غيره معصومين وفي الجنان منعمين وإلى وجهك ووجه نبيك ناظرين ردنا اللهم إليك مردا جميلا لا تجعل اللهم للشيطان عليا في سائر الحالات ولا عند الممات سبيلا اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا وأن ترزقنا أن نثلوه على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا تران نسألك يا الله بجلالك ونور وجهك أن تفرج بكتابك عن قلوبنا وأن تنور به أبصارنا وأن تطلق به ألسنتنا وأن تستعمل به أبداننا وأن تفرج به عن همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمنا يا الله برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا مغفرة تامة واسعة اللهم وفلهما مغفرة تامة واسعة برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحمهما اضعفا ما كانوا بنا مترحمين وارأف بهما أضعاف ما كانوا بنا مترأفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من كان والداه على قيد الحياة فوفقه لبرهما والإحسان إليهما والعطف لديهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من كان والداه قد فارق الحياة فنور قبورهما بالنور وبالحبور وبالسرور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلهما ممن ينادى عليهما في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انقلوا ما من ضيق اللحود ومن مراتع الدود إلى سدر مخبود وطلح منبود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أن واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أن اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من وعبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم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 يا إله العافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأجرنا فيه من عقوبتك ونيرانك واجرنا فيه من عقوبتك ونيرانك واشفع علينا بفضلك ورحمتك ومغفرتك وامتنانك وهب لنا ما وهبته لناولياك وجعلنا ممن وفرت له أقسامه فاسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه برحمتك يا أرحم الراحمين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 يظاهرون ختم كتابك يرجون رحمتك ويخشون عذابك اللهم فاعطهم ولا تحرمهم واكرمهم ولا تهنهم واأسرهم ولا تحسر عليهم وكلهم يا رب العالمين وانشئ قرانا شفاعا لهم يا ارحم الراحمين لا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 فجعلنا منه أوفا الحظ والنصيب وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتن فاصرف عنا وعن المسلمين. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرعف من ملك وأوجد وأو أجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد لا لك لن تطاع إلا بإذنك ولن تصاع إلا بعلمك أقرب شهيد وأدنى حفيظ